116. ومن الأنباء ما فيه مزدجر 117. حكمة بالغة فما تغني النذر 118. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر 119. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد ممتشر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 تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَبْرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِدٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ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 111. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر 112. ونبئهم أن كُلُّ قسمة بينهم كل شرب محتضر 113. فنادوا كَانَ فتعاطى فعقر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 117. وكل صغير وكبير مستطر 118. فِي المتقين في جنات ونهر 119. في مقعد صدق عند مليك